شامل آیات شریفی هفتم تا هفته هم از سوره مبارکه مؤمن یا غافر و آیات شریفی سوره مبارکه زوها، انشراح و کوسر با صدای استاد احمد احمد نوعینه این تلاوت به مدت سی و چهار دقیقه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در سال 1381 اجرا شده است أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله سبحونا بحمد ربهم الله سبحان الله فيرون للذين آمنوا ربنا وسع كل شيء رحمة ربنا وسعة كل شيء رحمة ربنا واذخلهم جنة One السَّيِّئَاتِ ki muss in قالوا ربنا اماتتنا نسين واحيتنا نسين يتَس ننتينِ فَ تَرف دهالی یا استاد الله الله الله الله جل جلال الله سبحانه و تعاله هو النذیر الله ونحن لهم مخلصون ما شاء الله فدعوا فَادْعُ اللَّهَ رَبَّ خَلْقِنَا لَوِ انْفُضِ الدِّينُ وَنَو كَرِهَ الْكَافِرُونَ رفيع قلبك يا استاد <تصفيق> Oh me. القحار. <تصفيق> لله لله. I doubt. لا إله إلا الله لی القحار بس. نعم نعم <تكشف> لمن الملك <تكشف> <متحدث> اليوم <الله>, <الله>, الله الملك لله الملك لله Yeah. Mm -hmm. إلا الله يوم هموا بارزون لا يخفى على الله منهم Amen. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يوه يا, يا أستاذ والضحّ والليل إذا سجّ. عزيزي عيني الله الله الله صل الله عليه واله وسلم عليه الصلاه والسلام الله اكبر بسم الله الرحمن ربك وما قل الله يا سلام والضحى والليل إذا سجى ان شاء الله بسم الله الله يا استاذ حفظك الله حفظك الله نور الله قلبك يا أستاذ ما شاء الله ألم يجدك يتيماً فأوى ك على اللهم اللهم اللهم، الله. فأما الَّذي مَثَلَ تَقَعَرَ 日から Fe önmlerrtim fala صلى الله <سؤال> عليه واله طش طش ما الله ما الله ما شاء الله اوه نو وان ال بِإِنَّمَا ٱلَّذِى يُسْرِى إِنَّمَا ٱلَّذِى يُسْرِى فَإِذَا ٱفْتَرَضْتَ فَصَلِّ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ان ذا اطيناك الكون لربك وانحر حر ان شانئك صدق الله العليم